يَوْمَ نَقُصُّ السَّمَاءَ قَضِيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ يَوْمَ نَقُصُّ السَّمَاءَ قَضِيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدَنَا لَنَا وَعْدَنَا لَنَا إِنَّا كُنَّا